يقول عمر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ويقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل والسير إلى الله سير كادح من دوم قال الله لقد خلقنا الإنسان في كبت وقال وهو أصدق القائنين يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه والوقوف بين يدي الله أمر وحتم لازم لا نحيد عنه والسير على طريق الله يحتاج إلى في أول الأمر ومنتهاء إلى توفيق من الرب تبارك وتعالى وهذه بعض الوصايا فيما يعينك على أن تصل إلى ربك جل وعلا على النحو الذي أرات والوجه الذي أتم الأمر الأول لا تقدم على رضوان الله جل وعلا رضوان أحد كائنا من كان فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الأمر الثاني كل شيء أمر الله بالمسابقة إليه فسابق فيه فإن الله لا يدلك إلا على خير ولا يحثك إلا على ما يقربك إليه لكن افعله وأنت محتسب لما تصمع افعله وأنت محتسب لما تصنع وأنت تسير الخطوات إلى المساجد تذكر يوم يسير الخلق إلى ربهم جل وعلا وأنت تمشي في الظلمات تذكر يوم تعطى النور التام برحمه الله يوم القيامة وأنت تقف بين يدي الله في المسجد تأكد أن هناك ساعة ويوما تتقف فيه بين يدي الله في يوم العرض الأكبر وأنت تركع لربك وتسجد المنة لله عليك أن جعلك تركع, تركع له وتسجد وليست لك المنة على الله واعلم يا أخي أنه كمل لله من عبد صالح في السماوات والأرض خاضع لربه وليس لك أنت أن راكع أو ساجد أحد يجيرك ولا يعينك ولا يهديك إلا ربك تبارك وتعالى قل في سجودك وأنت تسجد اللهم كم من عبد صالح لك في السماع والأرض يسجد لك ويرجوك ويعبدك وليس لي رب غيرك ولا إله سواك أسأله وارجو فإذا أظهرت لله جل وعلا فقرك وحاجتك وإلحاحك على ربك رأيت من الله جل وعلا فضلا كبيرا الوصية الرابعة كل من استدام على أمر في الغالب أنه يموت عليه كل من استدام على طاعة في الغالب أنه يموت عليها وهذا ما يسمى بحسن الخواتير والناس إذا رأوا زيدا أو عمرا من الناس على طاعة ظنوا به خيرا وإن, رأوا به وإن رأوه على مأصيها ظنوا به سوءا والله وحده من يعلم ما في سريرة هذا العبد والله لا يظلم أحد, لا يظلم أحد مثقال ذرة فيكافئه جل وعلا بأن يميته على نحو إن كان لا سريرة حسنة يكون حسن اللقاء بربه جل وعلا فيقبل على الله تبارك وتعالى في لحظات يكون فيها قريبا من ربه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه على أن الإنسان يحتاط لنفسه وهو يرى خواتيم الخلق فإنك لا تدري ولو رأيت ظاهر الأمر أنه حسن أو ظاهر الأمر أنه سيء تبقى شهادتك معلقة بما ترى أما السرائر فأمرها إلى الله أسأذكر لك خبرا افتراضيا في أن السرائر ولو انتهت بالخواتيم لا يعلمها إلا الله وفي بعض أحوال الناس التي تقع وإن كانت أمورا قد يأنف منها أهل العلم والبلاغة لكن قد يكون فيها إظهار لما يمكن أن تطوى عن, إن يطوى عن الإنسان من خبر أعرف رجلا خرج ذات مرة مع قرابة له منهم بعض أيتام فوصل إلى منطقة سياحية في بلادنا فيها ما يسمى بالتلفريك وهو يأنف أن يركبه أو أن يحمل عليه لكن من حوله من الصغار أصر عليه أن يكون معه فما أراد أن يجبر فأراد أن يجبر لهم كسرا فركب معه فركب معهم وهو أصلا لا يحب المواطن العالية وفي نفس الوقت أراد أن يتعبد الله في هذا المكان فصلى ركعتين منذ أن ركب إلى أن نزل منذ أن ركب إلى أن نزل أين موضع الشاهد في القصة؟ الرجل لم يموت أعرفه إلى الآن حي نرزق أين موضع الشاهد في القصة؟ هذا يعلمك ويؤدبك إن كنت تعقل وأنت تعقل كيف يؤدبك ويعلمك؟ هذا الرجل عندما ركب إلى أن نزل وهو يصلي فلو قدرنا فرضاً أن هذا المركب سقط وغالب الظن أن من يسقط من هذا العلو يموت بالله عليك ماذا سيقول الناس سيقولون إن فناناً مات في حديقة ملهم سقط من مركب كذا وكذا ومات لأن أحداً من الناس لا يعلم ولا يدري أنه كان, أنه كان كم من عبد صالح مات وأنت تسيء به الظن وهو عند الله حسن وهذا يعلمك أن العبرة كل العبرة بسريرتك مع الله جل وعلا ولهذا قال الله قال الله يوم تبل السرائر ومن هنا تعلم أن من رحمة الله أن الله لم يجعل الجنة بيد أحد من خلقه نقول من رحمة الله أن الله لم يجعل الجنة بيد أحد من خلقه على هذا أيها المبارك وهذا تيسير لمفاهيم الدين إذا عملت العمل واشتهدت كثيرا أن يكون لله فلا تبالي بأي أحد من الخلق علمه أو لم يعلم لأن الذي وحده يقدر على أن يكافئك علمه وكفى بعلم الله علما وكفى بثواب الله ثوابا فبالله عليك رجل صلى ركعتي فعلم الله منه صدق نيته وعد الله له لذلك نزلا عظيما في جنته ما الذي سينفعه الناس لو علموا عنه ذلك لن ينفعوه بشيء فخير له أن لا يعلم الناس عنه لكن المثل الذي قلته في الأول أردت به شيئا واحدا أن لا يكون في لسانك مسارعة إلى القدح في الناس أن لا يكون في لسانك مصارعة إلى القدح في الناس على أي حال رأيتها إنما ترجو لمن غلبت عليه الطاعة الجنة ولمن غلبت عليه معصية تخشى عليه من النار أما الخلق فسرائرهم إلى رب العزة والجلال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله جل وعلا وحده يتولى محاسبة خلقه فهو القيوم عليهم تمارك وتعالى وكلهم فقراء إليك فحسبك أيها المبارك أن توطن نفسك على أن لا تقدح في عمل في أف... على أن لا تقدح في أحد وعلى أن توطن نفسك على أن تكثر من أعمال السرائر التي خا هي خافية على الناس وهي عند الله بواد ظاهرة فالله لا رب غيره ولا إلها سواه القلوب له مفضية والسر عنده علانية وحده تبارك وتعالى يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعذره ولا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله وحتى تكون هناك أعمال سرائر في الخلق لا بد أن يكون في القلب تعظيم لرب العزة والجلال لا بد أن يكون هناك علم بالله جل وعلا وهذا ينجم عن تدبر القرآن وتلاوة آياته الله يقول لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم فكلما تذكر الإنسان سعة رحمة الله ازداد أملا في دخول جنته وكلما تذكر الإنسان عظيم قدرة الله وأن له مواطن صخط وغضب خاف من ناره فإذا تذكر ما لله من صفات الجلال والجمال والكمال زاد حبا لربه تبارك وتعالى ومن جمع هذه الثلاث حب الله والخوف منه والرجاء فيما عنده وفق إلى صراط مستقيم هذه أيها المؤمنون شذرات من تعملات ومتفرقات من مواعظ قرتها على عجل والله وحده المسؤول أن ينفع بها أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد إن ربي أسمع الدعاء صلى الله على محمد و